السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله على الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله الكرام الله ورحمه الله المرام لكن ورحمه الزوم ورحمه الله ورحمه الله ممكن ندخل عليهم الله ورحمه الله ورحمه نبدأ بآية الأحكام وبعد ذلك ننظر في مسألة الزوم نبدأ بآية الأحكام اولا ثم ذلك ننظر في مسألة الزوم آيات الأحكام وصلنا بلغنا إلى قبله جل في علام ولكل هو وجهة هم وليها فاستبقوا خيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير المقصود هنا ولكل وجهة هم وليها يعني اليهود ونصارى سامي لكل وجهة هم والليها اليهود والنصارى وأيضاً المجوس والذين لا إيمان بالله جل في علاه وأنه كل لكل وجهة وجهة هو هو مولى وجهة هو موليها وهذه الأمة قد الله جل في علاه تولى وأن الله جلت على اختار لها نبيها واختار لها كتابها واختار لها وجهتها وقبلتها سبحانه جل في علا قد النار وتقلب واجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقد قال الله تعالى أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير في مشرق أو في مغرب وما كان في بحر أو في نهر أو في السماء أو في الأرض فإن الله دعا لا تخفى عليه خافية إذا أراد شيء قال له كن فيكون سبحانه جل في علا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وخدرة وعلما قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقد قال الله جل في علا لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سبحانه في فهو القادر على جمعكم مهما تفرقت الأبدان وذابت وازيلت فإن الله جل في علا في رجل قال لاولاده كيف انا لكم او كيف كنت لكم قالوا نعم الوارد فقال ان انا مت تخوني ثم يضروني ثم يجعلوا يعني شطري في البر وشطري في البح ففعلوا ذلك فجمعه الله جل في علا احبك الله في اخي الكريم جمع جمعه الله جل فعلث ثم قال ما, ما ما أمرك أن تفعل ذلك يعني ما ما, ما الذي جعلك حملك على أن تفعل ذلك وأنت تعلم أنني ساجمع هو قال لئن قدر الله عليه وضل في باب القدر لئن قدر الله علي لا يعذبني فقال خشيتك يعني فعلت ذلك من خشيتك ومخافتك فقال الله جل فعلث أدخل جنبا رحمته فالله دليل على كل شيء قديس إذا أراد شيء قال له كن فيكون والله أيضا قد حاطب بكل شيء علما وسمعا وبصرا وقدرة سبحانه جل في أولا ولذلك أمر نبيه من حيث خرجت فأولي وجهك شطر المسجد الحرم وإنه لا الحق من ربك يعني هو الأمر لهذه الأمة أن تستقبل المسجد الحرام وكانوا في القباء يصلون إلى بيت المقدس فقام الصارغ فقال إني أشهد أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ الآيات فاستضاروا جميعا شوف خبر الواحد يؤثر كيف فاستضاروا جميعا فاستقبلوا الكعبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا جدا بالنبي كان متعلقا جدا بقبلة إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولينك قبلة ترضاها قال الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من, ربي من, رب من ربك وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما أعملون صل من حيث خرجت، فولي وجهك كشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وأم الله بغافل عما عم, عم تعمله يعني من حيث خرجت، فوجهاتك تكون إلى القبلة حيثما كنت في سفر أو في غير سفر، فلا بد أن تتوجه القبلة. هذه في الفريضة. وسقطت أو سقطت توجه القبلة في قول لا إله إلا الله حيثما كنتم فولي فيكون الأمر هنا. فيها الحمد لله الحمد لله فاكون الأمر هنا في هذا الباب على على أنه قد تنسخ القبلة أو يسقط في حالة خاصة وليس في حالة عامة فإنه عموما الله جل في أمر باستقبال القبلة و و وقد أسقطها للمسافر تيسيرا عليه كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني إذا كان في سفر يصلي حيثما توجهت به قبلته حيثما توجهت به دابته بأبه لكن إذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة وصله نزل فاستقبل القبلة فصله وهذه يعني كما قلنا من باب التيسير من باب التيسير للتكسير لأن علماءنا يقولون التيسير في النفل من باب التكسير لأن الأصل في النفل أنها كالفرد ولكن يسر للمرء حتى يستكسر من النفلة التي يعني يكفر الله بها ما مضى مما وقع فيه الإنسان فيكسر من النوافل لأن الحسنات تتمنى السيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية فقال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي أحسن الحسنات قال هي احسن الحسنات ولذلك قال الله تعالى اخذنا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولذلك الله جل جلاله قد نسخ القبلة تمييزا واختبارا للجميع فانظر إلى أهل الخيرات والطيبات والصالحات من المسلمين والمسلمات ماذا حدث؟ حدث التسليم التام لرب الأرض والسماوات ولكن حدث أيضا التميز اليهود والنصارى أنكروا ذلك وأخذوه طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يعني على قبلة على قبلتنا ثم على ذلك تحول من قبلتنا هذه دلالة أنه ليس على الحق فالله رعلا كذبهم ابتداء وانتهاء كذبهم عندما قالوا إبراهيم يهودي أو نصراني فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال قال وكان من المشركين على أنهم هم من المشركين ثم قال الله تعالى وإن هو من ربك يعني هم يطعنونه ويشككونه وإن هذا هو الحق ربك فإن عمت أن هذا هو الحق ربك فلا عليك ولا تعب بأحد وهكذا قال علماؤنا لابد للمرء أن ينظر إن كان الله له على جعله على الحق وفي الحق فلا بد أن يكون صلبا صلدا أمام أهل الكفر والعنادي والزايغ فإن الله جل في علاه قد قال وتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على الله إنك على الحق مبين وأنت طال هنا في نسخ, نسخ القبلة لأل يكون للناس على الله حجة بعد بعد الرسل أيها الكتاب فنام يعلمون من صفة الأمة المتوجهة إلى الكعبة يعلمون ذلك في التوراة قد بين الله لنا في أولاه ذلك في كتابهم نعم وقد قطع الله عليهم الطريق ألل يتخذوا تكئ إذا كانوا يتجهون إلى قبلتهم إلى بيت إلى بيت المقدس قال إلا الذين ظلموا منهم يعني من المشركين في قريش أنا أذكر إخوة الـ الـ الآن تجرى عملية جراحية لأخت فاضلة التي تمسك الإشراف الأختند والدتها بتجري عملية جراحية الآن فأرجو من طلوة علم الدعاء لها أن الله لها في عنها وأن يعجل لها بالشفاء وأن يطعمونها عليه الله أميني رب العالمين في قوله تعالى الذين ظلم منهم يعني مشركي مشركي مكه وكان مساله استقبال القبلة وتحويل القبله مسألة اختباريه <متصفيق> الله يعني جعل ذلك اختبارا تاما للمسلمين واختبارا تاما ايضا لاهل الكفر واختبارا تاما لليهودي والنصارى واختبارا تاما ايضا ل الأهل الكفر من مشرك مك فالله جل في علاء حكيم عليم في هذا الباب له الحكمة في اختبار عباده أهل الإسلام لله جل في وقالوا سمعنا وعصينا أما أهل الكفر أما أهل الكفر كليهود ونصارى قالوا سمعنا وعصينا والمشركون يجحدون أيضا يعني بايات الله جل في علاء ولذلك الله قال فلا تخشوا مخشوني وليتم نعمتي عليكم ولا عليكم تشكرون وقال الا يكون للناس عليكم حجه بعد الرسل قال الله تعالى ليتم عليكم أن الله على يعني أمرهم باستقبال القبلة إتماما لنعمته عليه سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم قد نرى التقلب واجهك في السماء فلن أنك قبلة ترضاها وجعل ذلك هداية لهم وقال لعلكم تهتدون وأن الله على اختبر بهذا اليهود والنصارى فاتخذوها تكئة للطعن في نبوة عليه وسلم والطعن في القرآن وقالوا لو كان أبونا حقا وكان على قبلتنا فكيف تحول من قبلتنا أنه لا شيء على الحق وادعوا أن إبراهيم عليه السلام معهم ومنهم فالله على كذبهم وقال أنتم المشركون وبينا أن التوحيد مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وكما قال كما, قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم نقف عند هذه نعم الفوائد المستنبطه ان الاوامر والنواهي من الله جل وعلاه يعني اه اه اه اختبار اختبار نسال الله جل وعلاه يعني أجعلنا من الصادقين فنستغفر الله ونتوب اليه نستغفر محمد رجب رحمه الله نعم نسال الله جل وعلاه ان يسكنه فسيح جناته اللهم اجعله في اعلى الالمين رب العالمين عظم الله لك الاجر والمثوبه هذا ذيروس نسال الله جل وعلاه ان الله الى راجعون اللهم أجدنا في مسابتنا أخرف لنا خيرا منها يعني موت العالم ثلمة في الدين لا يسدها إلا مثله موت العالم ثغرة عظيمة في الإسلامي وأهل الإسلامي لا يسدها إلا مثله اللهم اغفر وارحم الله وزعم تعلم فإنك أنت العز نعم من الفوائد من أراد الحق وصله من أراد الحق بلغه اتباع الهوى هلك. اتباع, اتباع الهوى هلك، وهذا ظاهر جدا في اتباع الهوى في اليهود والنصارى لأنهم يعلمون أن هذا هو الحق وأن إبراهيم عليه السلام كان موحدا ما كان مشركا ولكن كما قلت اتباع الهوى وأيضا لما علموا أنه النبي الحق قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم شوفوا قال قال من سلام عمر الخطاب وغيره قال عبد من سلام يعني كنتم تعرفونه قال أشد من معرفتي لأولادي أشد من معرفتي لأولادي وهذا كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فالفوق ذلك ويتقنون أنه النبي الحق ومع ذلك فإنهم قد كفروا به كفروا به وجحدوا به وقالوا لأهل الكفر أنتم أهد أهدم ملة من الذين أمنوا أنتم, أنتم أهد ملة من الذين أمنوا أمر جلل في ذلك أمر جلل حقا وحقيقة الأمر أصعب مما, مما يكون